بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأظن كانت البحوث البحث فيها كم اثنان أو ثلاثة طيب الثالث أو الرابع على قوة طيب. واضح طيب الثالث نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقضي كل شيء فنؤمن بقضاء الله أيا كان هذا القضاء ويجب علينا أن نؤمن به ونرضى به أيا كان انتبه لكن هل يجب علينا أن نؤمن بالمقضي أن نرضى بالمقضي لا هذا يا ولد قضاء الله نرضى به لكن المقضي هل نرضى به او لا, أو لا نرضى نقول هذا اقسام فالمقضي نوعان مقضي شرعا ومقضي كونا مقضي شرعا ومقضي كونا فالمقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به المقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به مثل ايش قضى الله تعالى بوجوب الصلاة يجب علينا أن نرضى بهذا القضاء وأن نسلم لوجوب الصلاة قضى الله تعالى بتحريم الزنا. يجب علينا أن نؤمن بهذا المقضي وأن الزنا محرم. قد الله تعالى بحل البيع بحل البيع. يجب علينا إيش؟ أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال. قد الله تعالى بتحريم الربا. يجب علينا إيش؟ أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا. الخط العريض لهذه المسألة القضاء الشرعي يجب إيش يجب الرضا به والتسليم له. لأن من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. القضاء الكوني يعني ما يطيب له كونا. فإن كان محبوبا للنفس ملائما للطبع فالرضى به بطبيعة الإنسان أو من طبيعة الإنسان وفطرته أنتم معنا المقضي كونا إما أن يكون ملائما لطبيعة الإنسان محبوبا إلى الإنسان فالرضى به حاصل بمقتضى الطبيعة مثل لو قضى الله لك سبحانه وتعالى بعلم ترضى به ولا لا ها طيب بمال مال ترضى به بولد ترضى به وإما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان ولا موافق لطبيعته مثل المرض الفقر الجهل فقدان الاولاد فقدان الأولاد، وما اشبه ذلك ثم ولا لا طيب فهذا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا إنهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا والصحيح أن الرضا به مستحب صحيح أن الرضا به مستحب حال الإنسان عند هذا النوع من القضاء وهو القضاء الذي لا يلائم الطبع ويكون مكروه للإنسان حاله عنده أو أحواله عنده أربعة نمشي بهذا التقسيم ولا نلغيه احوال الانسان عنده اربعه التسخط والصبر والرضا والشكر احوال الانسان عند هذا المقضي كونا وهو الذي لا يلائم القبر ولا تحبه النفس احواله اربعه صبر سخط وصبر ورضا وشكر تمام طيب السخط محرم السخط محرم مثاله مصيبه رجل بمصيبه وهي تلف المال تلف المال محبوب الى النفوس ان اخطات تقول خطا ها؟ تلف المال محبوب الى النفوس لا طيب مكروه النفوس طيب هذا الرجل الذي تلف ماله تسخط من قضاء الله وقدره وصار يخمش وجهه نعم ينتف شعره يشق ثوبه نعم يجد في نفسك كراهه لتدبير الله عز وجل حكم هذا هذا حرام هذا محرم ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمع وقال ليس من من ضرب القدور وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه واضح طيب هل هذا الفعل مع كونه محرما ومن كبائر الذنوب هل يبرد من حرارة المصيبة ها؟ ابدا لا. لا يبرد من حرارة المصيبة بل يزيدها يزيدها ويبدأ الإنسان يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئا لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل لا بد أن يقع مهما كان يعني لا تقدر انك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا هذا تقدير وهمي من الشيطان هذا المقدر لا بد ان يكون ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك فلا بد ان يقع كما اراد الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وان اصابك شيء يعني بعد ان تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله ان اصابك شيء لا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان ما تستفيد من هذا ابدا رجل خرج للنزهه بسيارته وش أحسن السيارات مرسد فادلة نعم المرسد طيب مرسد أحسن السيارات وأصيب بحادث أصيب بحادث وتكسرت السيارة بدأ يقول لو أني ما خرجت لهذه النزهه نعم ما تكسرت السيارة وينجم و... نفسه ويلوم نفسه ليش أخرج وشل حدني أخرج ولا ما أبقى في بيتي والسجارة في القراش ولا علي من هذا الشيء طيب هل ينفعه هذا أبدا لا ينفع لأن هذا كتب وسيجري الأمر بما كتب مهما كان طيب هذا التسخر الحاله الثانية الصبر يتألم من المصيبه جدا ويحذن ولكنه يصدق لا ينطق بلسانه ولا, يقول بج ولا يفعل بجوارحه قابض على قلبه القلب الآن يكاد ينفجر من الألم والحزن والحسرة لكنه لم ينطق بكلمة ولم يفعل أي فعل موقفه أنه قال اللهم آجرني في مصيبتي لي خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه هذا الرجل هذا الرجل صابر ولا لا صابر لأنه لم يقل قولا محرما ولم يفعل فعلا محرما لكن المصيبة قد بلغت منه مبلغا عظيما وهو يتجرع مراره الصبر ويكتوي بحراره الحزن لكنه صابر محتسب نعم طيب الصبر هنا حكمه حكمه الوضوح حكمه أن انه يجب على الانسان ان يصبر على المصيبه وأن لا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما طيب الحال الثالثة الرضا تصيبه المصيبة فيرضى يرضى بقضاء الله والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه لم يتألم قلبه بذلك أبدا هو ماشي مع القدر ان اصابته ذره صبر فكان خير له وان اصابته سره شكر فكان خير له ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبه ل لتقبله لما قدره الله عز وجل انتبه يعني الراضي تكون المصيبه وعدمها عنده سواء لأنه متمشي مع القضاء لم, لم يجد في قلبه حرارة الحزن وعلمه ووقعه ابدا فهو راض بالقضاء هذه المثلة يا جماعه يقول بعض العلماء انها واجبة لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست في واجبة مستحبة هذه لا شك أنها أكمل حالا من الأول وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها سواء هذا صعب ولا أحد يتحمله الصبر يقدر الواحد يصبر لكن الرضا يعجل أن يسبر أن يرضى الفرق بينهما بين الرضا والصبر اللي جنبك هذا نعم، يكون على ال... يكون في المصي... للمصيبة ألم في قلبه وحزن وتحسر أحسن تمام، طيب أيهما أكمل؟ ها الرضا لا شك الرضا أكمل يعني هو متمشي مع قدر الله عز وجل الحال الرابعة الشكر وهذه قد تستغربونها كيف يمكن ان يصاب الانسان بمصيبه فيشكر الله وهل هذا الا منافل لطبيعه البشر رجل يصاب بمصيبه يتلف ماله او تتكسر سيارته المرصد كما قلتم هم يقول الحمد لله والشكر لله قد يقول الانسان هذا منافل للطبيعه كيف يكون هذا ولكن نقول نعم يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها ماذا ثواب المصيبة إذا صبر عليها إنما يوفى الصابرون أجرهم في عيل حساب وبشر الصابرين الذين إذا أصرتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فيقول ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي وفاه بغضي الحساب فيشكر الله على هذه النعمة يشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه لأن كل الدنيا زائلة وفانية والاجر والصلوات والرحمه باقيه فيشكر الله على هذه المصيبه مقاماتنا نحن في المقام الاول المقام الاول اللي هو هذا الحمد لله يعني المسلم لا يقع منها مؤمن كاملا ما يقع منه الجزع بل يصبر كثير ولا لا ها؟ كثير الرضا كثير لكنه اقل من الصبر الشكر اقل واقل لكن هذه هي مراتب الانسان بالنسبة للمقضي كونا ارجو الانتباه صار الانتباه المقضي شرعا إيش ها؟ يجب الرضا به المقضي كونا ها؟ قسمان أحدهما ما يلائم الإنسان ويوافق الطبيعة فالرضا به من حاصل لانه موقف الطبيعة الثاني ما يخالف, ما يخالف الطبيعة ولا يوافق رغبة الإنسان فللناس فيه أربع طيب إذا قال قائل ما تقولون في الرضا في لما يفعله الإنسان من من الأمور الشرعية يعني مثل واحد زنى أو سرق هل نرضى بزناه وسرقته باعتبارها من قضاء الله الكوني نرضى لا بات اقول لنا فيها نظران النظر الاول باعتبار ان الله قدرها واوجدها فهي من هذه الناحيه قضاء كوني يجب ان نرضى بها ما نقول ليش ان الله جعل الزاني يزني وجعل السارق يسرق وجعل الكافر يكفر ليس لنا ان اعترض بالنسبه لفعل العبد لها نرضى ولا ما نرضى ها تاملوا يا جماعه بالنسبه لفعل الانسان هذا المحرم الزنا مثل والسرقه نرضى ولا لا ما نرضى ولهذا نقيم عليه الحد قال الله تعالى في الزنا الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر قل يا شرائع لابهم من المؤمنين وفي السارق قال الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا كان من الله والله عزيز حكيم ومعلوم ان جلدهما وقطع يد السارق والسارقه رضا ولا, ولا غير رضا ها غير رضا لو رضينا بهما تعرضنا له بعقوبه طيب البحث الثالث الرابع ها ايش نعم نعم الشكر مستحب لانه اعلى من الرضا فالشكر على المصيبه مستحب وليس بواجب لانه واجب الصبر طيب اما الشكر على النعم فهو واجب الشكر على النعم واجب الشكر على المصائب مستحب طيب البحث الرابع البحث الرابع نحن ذكرنا ان كل شيء قد كتبه الله وكل شيء بمشيئه الله وكل شيء مخلوق لله فهل هذا الايمان يستلزم ان يكون للعاصي حجه على معصيته او لا يا جماعه انتبه هذا رجل يعصي الله رجل يعصي الله يا الله رجل يعصي الله امسكناه قلنا ليش يا شيخ قبل ما قال هذا بقضاء الله وقدره هذا بقضاء الله وقدره صح اعوذ بالله صحيح ها. هذا رجل عاص امسكناه قلنا ليش الله قال والله هذا بقضاء الله وقدره صحيح ولا هذا بقضاء الله وقدره صحيح صحيح لكن اذا جاء بهذه الكلمه ليحتج بها على معصيته نقول هذا باطل هذه الحجة باطلة هذه الحجة باطلة ولا, ولا حجة لك بالقدر على معصية الله لا حجة لك بالقدر على معصية الله عز وجل الدليل قال الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا أقرهم الله على لا احتجاجهم ولا لا ما أقرهم الدليل على أنه لم يقرهم قوله حتى ذاقوا بأسنا ولو كان لهم حجه في ذلك ما اذاقهم الله باسا انتما يا جماعه طيب سيورد علينا مورد خلاف ما قررناه سيقول قائل الم يقل الله تعالى ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا اقرأ الآية اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرقوا وما جعلناك عليهم حفيره وما أنت عليهم يوحيه كيف تقول إن الله ابطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما اشرقنا ولا أباؤنا والله عز وجل يقول لرسوله اتبع ما أوحيه نعم يقول يصوله ولو شاء الله ما أشتك الجواب هناك فرق بين المراجب بالايتين أما قوله تعالى اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو عارض عن المشركين ولو شاء الله ما أشتك فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم يبين الله له أن شركهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلا بد من أن يقع ويكون به الرضا أما الآية الثانية آية الأنعام سيقول لن أشتق لن شاء الله ما أشتقنا ولا أباؤنا فإنما أبضل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر إيش على الشرك والمعصية هم لو احتجوا لو احتجوا بالقدر على للتسليم للقضاء والقدر مع صلاه الحال لقبلنا ذلك منهم لو أنهم لما أشفقوا قال والله هذا الشيء وقع بمشيئة الله ولكن نستغفر الله ونتوب إليه اللي وقع ما ليس لنا حيلة فيه والمستقبل نتوب الله تعالى من إلى الله تعالى منه لو قالوا هكذا لقلنا على العين والرأس لقلنا أنتم صادقون أما أن يقولوا حينما ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا أباونا ولا حرمنا من شيء فإن هذا غير مقبول منهم اطلاقا وش عنوان هذه المسألة الرابعة أو البحث الرابع عنوانه إيش الاحتجاج في القدر حجاج العاصي على ما سئت بقدر الله قلنا هذا غير صحيح الدليل سيقول لن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا اوردنا على هذا الدليل قول الله تعالى اتبع ما وحي اليك من ربك لا اله الا هو اذن المسكين ولو شاء الله ما اشرف واجبنا بإيش بان المراد بايه الانعام هذه المراد بها تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام بان ما وقع من شرك فهو بمشيئه الله اما ايه الانعام فهي على على ما هي عليه اي ان احتجاجهم بالقدر مرفوض طيب ويدل على بطلان احتجاج العاصب القدر قول الله تعالى حين ذكر الرسل إنا أحينا إليك كما أحينا إلى نوح والنبينا بعده قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل من الشاطر منكم يبين لي وجه الدلالة من الآية إن... طيب إنا أرسلنا إليه نعم إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح من بعده وذكر الله تعالى الرسل ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل نعم طيب واللي ما يعرف نخليه يقف كل الدرس ها طيب تفضل ها ايش يعني لكن نريد وجه الدلاله من هذه الايه على ان على ابطال الحجه في القضاء والقضاء اي وش وش نعم اللي ورث العائله والله ودينا ثابقه شوي طيب اللي قبله ما وقف نعم ما وجه الدلالة من هذه الآية على بطلان الاتجاج بالقدر ها, ها؟ وش في الشارع أسرح. طيب فضر لا فضل انا وجه الدلاله استنى هيك الثلاثه الان عاد ما فيها حيله وجه الدلاله لو كان القدر حجه لم تنقطع باثال الرسل لو كان قدر حجة لم تنقض بإرسال الرسل لماذا لأن القدر قائم حتى بعد إيش؟ إرسال الرسل فلما كان إرسال الرسل حجه يقطع عذر العاصي تبين أن القدر ليس حجة للعصار ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة حتى بعد إرسال الرسل لأن القدر لا ارسال الرسل واضح واضح ما هو واضح طيب القدر هل اذا جاءت الرسل انقطع ها؟ لا ينقطع ولو كان القدر حجة لبقي حجة حتى بعد ارسال الرسل الثالث من الدليل على إبطال الاحتياج بالقدر أن يقال لمن يحتج بالقدر أمامك الآن طريقة. طريق طريق خير وطريق شر فهل اطلعت أن الله قدر لك طريق الخير أو طريق الشر ها واضح اخر معنى انتبه. نقول هذا الانسان كل واحد منا امامه طريقات طريق خير وطريق شر هو قبل ان يدخل طريق الشر هل يعلم ان الله قدر له ان يدخل طريق الشر ها لا يعلم بلا شك اذا كان لا يعلم فلماذا لا يقدر أن الله, اختار أن الله قدر له طريق الخير تقول ما دمت لا تعلم بما قدر لك فليش تدخل طريق الشر وتقول هذا مقدر لماذا لم تدخل طريق الخير وتقول هذا هذا مقدر واضح لأن الرجل أو كل إنسان لا يعلم, شيء لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم ما يعلم ولا نعلم ان الله قدر كذا وكذا إلا بعد أن يقع ونشاهده فنقول للعاصي أنت أقدمت على المعصيه وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير باب بخير كم هذه؟ ثلاثة أدلة طيب الدليل الرابع أن نقول له أنت في شؤون جنياك تختار الخير أو الشر في شؤون جنياك يختار الخير ولا الشر الخير قيل له انت الان ستسافر الى المدينه قال للمدينة الى المدينه فيها الطريق اليسار طريق غير مزفلت وفي قطاع طريق وفيها اختار عظيمه والطريق الايمن يمن وبركه مزفلت امن ليس فيه ملاف ولا مطالع ولا شيء واني بروح للأيمن ولا الأيسر للأيمن بالتأكيد بالتأكيد طيب ليش في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن اللي فيه الخير وفيه النجاة. لماذا لا تذهب مع الطريق الأيسر اللي كله قطاع طريقه وغير معبد وأحجار وجماله ليش ما تروح ماذا وتقول هذا المقدر عليه مش تقول أنا ما أعلمش المقدر لكن أنا بنفسي اختار الطيب نقول لماذا لا تختار في طريق الآخرة ما هو طيب. طيب طيب أمسكنا واحد من الناس وبدأنا نضربه ضربا مبرحا ضربا مبرحا، وهو يصيح يصيح وحن نقول له هذا قضاء الله وقدره في المصاح ضربنا وهذا قضاء الله وقدره يقبل هذه الحجة ولا ما يقبل ما يقبل الشيخ هو إذا عصى الله يقول هذا قضاء الله وقدره لكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل أن نقول هذا قضاء القدره إذا قلنا هذا القضاء والقدر كذابه مش هذا القضاء والقدر هذا من فعلكم هذه حجة عليه ولا لا حجة عليه ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إليه بسارق جئ إليه بسارق فأمر بقطع يده فلقضع يده لأن السارق يجب أن تقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين، ليش تقطع؟ والله ما سرقت الا بقضاء الله وقدره حلف انه ما سرق الا بقضاء الله وقدره هو صادق هذا لكن امامه عمر فقال رضي الله عنه ونحن لا نقطعك الا بقضاء الله وقدره نعم فامر بقتله بقضاء الله وقدره فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على على عمر وهذا طيب ان نحتج على الانسان بالساحه نعم هذه خمسة فإذا قال قائل إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر أقر فيه الاحتجاج بالقدر والحديث هذا صحيح في البخاري ومسلم وهو أن آدم احتج هو وموسى تحاج فقال له موسى أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم اتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني اذن قال بأربعين عاما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم موسى فحج ادم موسى ايش معنى حجه اي غلبه في الحجه مع ان ادم احتج بماذا في قدر الله بقضاء الله وقدره فهل هذا الحديث إلا إقرار للاحتجاج بالقدر الجواب أن نقول ليس هذا احتجاجا بالقدر على فعل العبد ومعصية العبد لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب ولهذا قال خيبتنا اخرجتنا ونفسك من الجنه ولم يقل عصيت ربك عصيت ربك فاخرجت من الجنه فاحتج علي بماذا نعم هو الان وجه الحج لموسى انه يقول اخرجتنا ونفتك من الجنه ولم يقل عصيت ربك إذن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبر مصيبه والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به الاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به أرأيت لو أنك سفر سفرت سفرا وحصل عليك حادث وجاء إنسان واحد يقول لك لماذا تستفرع؟ هذا لو انك باقي من بيتك كان ما جاك شيء واذا تقول له هذا قضاء الله وقدره أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث خرجت لمصحة لحاجتي فاصبت بالحادث فأنا ما قصت أن يقع هذا الحادث كذلك آدم عليه الصلاة والسلام هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة؟ لا إذن فالمصيبة التي حصلت له مجرد قضاء وقدر وحين يكون احتجاجه بالقدر على هذه المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حج ادم موسى حج ادم موسى طيب ما تقولون في رجل أصاب دما وندم ندم على هذا الدم وتاب منه وجاءه رجل من إخواني يقول له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء قال والله يا ابن الحلال هذا قضاء وقدر هذا قضاء وقدر هل يصح احتجاجه هذا أم لا يصح ليش لأن رجل شاب هو الآن لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته لكنه نادم ومتأسف ويقول الله هذا الشيء بالقضاء الله وقدره وأنا مستغفر وتائب الله عز وجل والإنسان بشر والشيطان قد يهتبل غفلته فيغويه ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على علي, علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على ابيها فوجدهما نائمين فكان النبي عليه الصلاه والسلام لامهما لماذا لم يقوما فقال علي بن طالب يا رسول الله ان انفسنا بيد الله يعني فان شاء الله أمسكها وان شاء ارسلها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان اكثر شيء جدلا فهل الرسول قبل حجته لا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا من الجدل لأن الرسول يعلم أن, أن الأنفس بيد من؟ بيد الله لكن يريد أن يكون الإنسان حازما فيحرص على أن يقوم ويصلي على كل حال تبين لنا الاحتجاج بالقدر على المصائب حكمه جائز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الانسان واستمرارا فيها غير جائز واضح طيب لو جاء الينا الان بشخص بشخص سارق وثبتت شروط, شروط القطع في حقه وأمرنا بقطعه وقال الله جماعة هذا بقضاء الله وقدره ماذا نقول له نقول نحن نقطعك ايضا بقضاء الله وقدره بل نقطعك بقضاء الله وقدره وشرعه أما أنت فقد عصيت بقضاء الله وقدره سارقتك بقضاء الله وقدره وقطعنا يدك بقضاء الله وقدره وشرعه لكن كأن عمر رضي الله عنه لن يذكر الشرع هنا لأنه يريد أن تكون الحجة من جنس احتجاج هذا السارق نعم وبهذا القدر نكتفي بالكلام على مسائل القدر وهي من اعظم ما يكون إشكالا ونعم فيه ايضا كلمه شاعت بين الناس في الزمن المتاخر شاعت بين الناس في الزمن وهي يقولون هل الانسان مخير او مسير نعم مخير ومسير شون يقول المجيب الانسان مخير ومسير جميعا كيف مسير يقول مسير في الامور التي ليست تحت قدرته وإرادته مثل مرض موت حوادث أشياء ما يريدها هو فيها مسير ولكن ليس هذا المراد لأن هذا لا يختلف فيه اثنان أنه لا اختيار الإنسان فيه ولا يمكن أن يتوجه السؤال هل هو مسير فيه أو مخير لأنه ما من إنسان يمرض نفسه او يصحح نفسه او يطول نفسه او يقصر نفسه هذا ما ما في سؤال السؤال عن الافعال التي يفعلها هو هل هو مسير او مخير فهمتم يا جماعه يعني بعض الناس تقول كما قال الاخ جوابها اجابه في الناس قال في اشياء يكون الانسان فيه فيها مخيرا واشياء يكون الانسان فيها مسيرا ولكننا نقول إن هذه الأشياء ليست من فعل الإنسان التي يصح أن يتوجه إليها السؤال هل هو مخير أو مسير وإنما الكلام على أفعال الإنسان نفسه هل هو فيها مسير أو مخير نعم صح يكون فيها مخيرا الإنسان مخير بإمكانه ان ياكل ويشرب ولهذا بعض الناس الان إذا سمع اذن الفجر راح يركض للماء يشرب باختياره ولا, ولا وراه العصا باختياره واضح طيب اذا جاءه النوم يذهب الى الفراش وينام باختياره طيب اذا سمع اذن المغرب التمر أمامه الآن والماء يقول بابك لين الله سيرا ولا لا على طول ياكل ها؟ يأكل على طول إذن هو باختيار يأكل وهكذا جميع الأفعال نجد أن الإنسان فيها مخير ولولا ذلك, لولا ذلك لكان عقوبة العاصي ظلما كيف يعاقب الإنسان على شيء ليس فيه اختيار له لولا ذلك لكان ثواب المطيع عبثا كيف نثيب الانسان على شيء الاختيار له فيه وان هذا الا من باب العبث اذا فالانسان مش مخير ولكن ما يقع من فعل منه فهو بتقدير الله لان هناك سلطه فوق سلطته ولكن الله ما يجبره ما الخيار ما الخيار فهو يفعل باختياره ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الإنسان فإنه لا ينسب إليه فإنه لا ينسب إليه إذا وقع الفعل من غير اختيار فإنه لا ينسب إليه استمع قال الله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فنسب الفعل إلى نقلبهم ما قال يتقلبون نقلبهم نسب الفعل إلى من إلى الله عز وجل لأن هؤلاء نوم ما لهم اختيار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسع ووصائم فأكل أو شرب فلسن صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فنسب الاطعام والثقي الى الله لأن الناس ما فعل الشيء باختياره يعني لم يختر أن يفسد صومه بالأكل والشرب وإن كان قد اختار الأكل والشرب لكنه ما اختار أن يفسد صومه فالحاصل أجوها الإخوة أن هذه العبارة لم أرها في كتب المتقدمين يعني ما رأيناها في كتب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ولا في في كلامنا ائمه ولا راينا في كلام شخراستان من تيميه او ابن القيم او غيرهم من يتكلمون لكن حدثت هذه اخيرا وبداوا يطنطنون بها هل هو مسير او مخير ونحن نعلم اننا نفعل الاشياء بإيش باختيارنا وارادتنا ولا نشعر ابدا ان احدا يكرهنا عليها ويسوقنا اليها سوقا بل نحن الذين نريد بل نحن الذين نريد ان نفعل فنفعل ونريد ان نترك فنترك لكن كما أسلفنا اولا في مراتب القدر فعلنا صادر عن او ناشئ عن إرادة اراده جازمه وقدره تامه وهذان وصفان في انفسنا وأنفسنا مخلوقه لله وخالق الاصل خالق للفرق طيب في غلأ الاخ ذكرنا في فوائد الإيمان بالقضاء, بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد أولا تكميل الإيمان بالله فإن القدر قدر الله عز وجل فالإيمان به من تمام الإيمان بالله عز وجل ثانيا استكمال لأركان الإيمان قلها تمام بنركز عليك حتى يروح لفق عنك النوم من تمام الايمان بالله استكمال لاركان الايمان ليش الثاني اصبر لماذا كان هذا استكمال لاركان الايمان تمام احسن اصبر طيب ومن فوائد الايمان بالقدر ان الانسان يبقى مطمئنا يبقى مطمئنا لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي واطمئا وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه وقد قلنا إنه لا يمكن أن يغير الشيء عما وقع ابدا لا تحاول ولا تفكر ولا تقول لو ولو الذي وقع لا يمكن ابدا أن يتغير أو يتحول حتى تروح تندم وتقول ليت وليت الرابع ان هذا من تمام من تمام الايمان بربوبيه الله من تمام الايمان بالربوبية وان وهذا يشبه الفائده الاولى لان الانسان اذا رضي بالله ربا استسلم لقضائه وقدره واطمئن اليه والخامس ان الايمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر ويعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته ما هو أعظم وأعلم ولهذا كثيرا ما نفعل الشيء أو كثيرا ما يقع الشيء فنكره وهو خير لنا أنت أحيانا تشاهد رأي العين أن الله عز وجل يعثر عليك شيئا من الأمور تريده فإذا حصل ما حصل وجدت أن الخير في عدم ذلك الشيء وجدت الخير في عدم ذلك الشيء وما أكثر ما نسمع أن فلانا قد حجز في الطائرة الفلانية على أنه سيسافر بها ثم يأتي فيجد الطائرة قد اقلعت وفاته السفر فإذا بالطائرة يحصل عليها حادث هو عندما حضر أولا ليركب فيها وجدها قد اقلعت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 خمس فوائد للامام بالقدر نعم ايش نعم الامام بالقدر يقول انه من الامام بثبات الله عز وجل لان القضاء والقدر قضاء الله سبحانه وتعالى فعندنا طائفتان متطرفتان في القضاء والقدر احداهما الجبريه والثانيه القدريه الجبريه اخذوا بالنصوص العامه الداله على ان كل شيء في قضاء الله وقدره واهدر النصوص الداله على ان للانسان اختيارا وقدره والمعتزله القدريه بالعكس اخذوا بالنصوص الداله على اختيار الانسان وارادته وترك النصوص العامة أد... أد... أ... وترك النصوص الدالة على عموم قضاء الله وقدره. انتبه. الجبرية يقول إن فعل العبد ليس بإرادته ولا اختياره فل هو مجبر عليه. مجبر عليه، فإذا نزل من السقف الدرج درجه درجه فهو كالذي الذي دفع دفعا مع الدرجه حتى تكرف كلهم سواء حركه الانسان هكذا باصابعه كحركه السعفه في الهواء هؤلاء من الجبريه ولذلك يلزم من قولهم تعطيل الامر والنهي والحكمه الثواب والعقاب وقد التزموا بذلك وأنكروا الحكمة وقالوا إن الله عز وجل يفعل ما يريد بدون أي حكمة وأما المعتزلة وهم القدريه فقالوا إن الإنسان مستقل بعمله ما لله في أي تعلق يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء ويقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام ويلبس والله عز وجل لم يقدر ذلك والإنسان مستقل بعمله فتجد أن كل واحد منهما تطرف في مساله من مسألة القدر وأما أهل السنة وجماعة فقد عرفتم أنهم يؤمنون بعموم مشيئة الله وقدره ويجعلون الإنسان فعلا وإرادة واختيارا نعم وإلى هنا ينتهي الكلام على القدر وقدر وننتقل الى الاسئله ولعله يكون فيها خير ان شاء الله ايش, إيش؟ الفائده الخامسه ذكرنا ان ان الأنسان إذا, اذا تم ايمانه بالقضاء والقدر فانه يعرف بذلك حكمة الله عز وجل وتطيله للأشياء وأن وراء تفكيره وتخيلاته أمر أكبر وأعظم ولهذا احيانا يرى المصلحة في شيء ثم يأتي القضاء والقدر على خلاف ذلك ويكون مصلحة في خلاف ما رأى نعم لا لا يشتعل نعم نعم اي وين ما الله سبحانه يلا بصمي. نعم ايش؟ ابي ابي يا حميد كيف يا دكتور ماهيش <تصفيق> ماهيش ما ما هيش ما ما هيش <تصفيق> ما هي نعم اودى من جلوسه في طيب انتبهوا البدعه ضابطها التعبد لله عز وجل بما لم يشعه الله التعبد لله بما لم يشعه الله وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون التعريف, الثاني التعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى أم لهم شركاء, شركاء من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يعلم به الله والتعريف الثاني مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواج وإياكم ومحدثات الأمور فكل من تعبد الله تعالى بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك تعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه أظن التاريخ واضح الآن أي شيء يفعله العبد يتقرب به الى الله وليست مما يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون فاحكم بانه بدعه اما الامور العاديه التي تتبع العاده والعرف فهذه لا تسمى بدعه في الدين وان كانت قد تسمى بدعه في اللغه لكن ليست بدعه في الدين وليست هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدعة الجنوية كثيرة جدا منها مثلا في المباني والمساكن والفرش والكراسي وغيرها هذه كثيرة جدا لو قال قائل هذا الكرسي الذي نعاليه الآن هذا بدعة بدعة وكل بدعة ضلاله ليش قال ما كان رسول الله يعلم أصحابه على على كرسي صحيح أنه صنع له المنبر يخطب عليه يوم الجمعة لكن ما نعلم انه صنع له كرسي يجلس عليه لعلم أصحابه إذن اذن فهذا بدعه يصح ان نسمي هذا بدعه دينيه ولا لا لا لا يصح هذا بدعه لغويه او بدعه عاديه ولا ولا يدخل هذا في قول الرسول عليه الصلاه والسلام كل بدعه من ضلال طيب نعم إيش؟ ما في بدعة في الدين حسنة أبدا السنة الحسنة هي التي توافق الشرع السنة الحسنة هي التي توافق الشرع وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان في السنة أو يحييها بعد إماتتها أو يفعل شيئا يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به فهذه ثلاثة اشياء انتبه الأول اطلاق السنه على من اتدأ العمل هو سبب الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وهم في حال صعبة جدا فحتى على التصدق فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها هذا الرجل سن سنه ابتداء شرع ولا ابتداء عمل نعم ابتداء عمل كذا عمل ثانيا السنة التي أميتت ثم فعلها الإنسان فأحيها هذا يصلح ان نقول إنه سنة بمعنى احياها مثل أن تقوم بعض السنن اماتها الناس وصاروا لا, لا يعملون بها ثم يأتي رجل موفق فيعمل بها ويبدأ الناس في العمل بها فهذا يقال سنه سنة بمعنى أنه احياها وإن كان لم يشرعها من عنده الشيء الثالث نعم أن تكون أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشهور هو نفسه غير مشروع لكنه وسيلة مثل بناء المدارس طبع الكتب تصنيف العلم وما شبه ذلك هذا لا يتعبد الله على بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره كل هذا داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام السنه حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم الدين هذا من نعمه البدايه هذه من الوسط التي كانت سنه ولكنها تركت ثم احيا نعم قول من الوعي نعم أطبول. نعم نتذكر الذي أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا يشرع ولا ينبغي أن يتخذ هذا سنة دائما إن وجد سبب إن وجد له سبب فقد يشرع يعني مثل أن نرى اناسا في المقبرة عند الدفن يضحكون ويلعبون ويتمازحون فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة لأنه وجد لها سبب يقتضيها أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيبا عند الناس وهم يجكونون الميت فهذا لا اصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يفعل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد القبر إلى الآن ما بعد أكمل لحد القبر فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الهيبة والعظمه وشعور الشعور بالحال الواقعه وكان مع الرسول عليه الصلاه والسلام قضيب ينكتب بالأرض الارض فجعل يحدثهم عليه الصلاه والسلام عن حال الرجل عند موته وبعد وفاته هذا واضح انه لم يكن خطيبا يخطب الناس ويعظهم لكنه جالس وحوله اصحابه ينتظرون متى يلحد هذا القبر فحدثهم كما لو كنت انت وافى وأصحابك هم تظلون دفن الميت فجعلت تحدثهم بهذا الشيء وفرق بين الحديث الخاص الذي يكون بين جلساء وبين ما يفعل على سبيل الخطبة كذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآل يسأل هذه أيضا مسألة خاصة ما هي خطبة. كذلك وقوفه عند قبر أحد إحدى بناته أو أحد أصحابه فجعل يحدث أصحابه وعينه تذريفان ويقول ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعد من الجنة والنار هذا الحديث أو معناه كل هذا لا يدل على مشروعية الخطبة عند الدفن على سبيل الأمر الذي يكون عادة متبعة ومثل هذه المسائل ينبغي لنا أن نتحرى فيها أما إذا وجد السبب كما قلت بأن وجدنا أناسا يلعبون ويضحكون ويتمازحون ويتدافعون وما أشبى ذلك فهنا يحسن أن نتكلم بكلام مسموع يسمعه الناس كلهم لأنه ينبغي الإنسان في هذا المقام أن يكون متعظا خائفا وجلا نعم نعم إيش القضاء إذا أطلق شمل القدر والقدر إذا أطلق شمل القضاء ولكن إذا قيل القضاء والقدر صار بينهما فرق وهذا كثير في اللغات العربية تكون كلمة لها معنى شامل عند الانفراد ومعنى خاص عند الاجتماع ويقال في مثل ذلك اذا اجتمع فرق واذا افترق اجتمع فمن ياتي لنا بمثال ما شاء الله طيب اي نعم لا نعم كم المؤمن أو ولسا اي طيب في بعد نعم هذا مر علينا البارحة أو ما حضرت من بارحة طيب بارحة الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع طيب القضاء والقدر الصحيح انهما بهذا بهذه المرتبه يعني ان القضاء اذا اذا افرد شمل القدر والقدر اذا افرد شمل القضاء لكن اذا اجتمع فالقضاء ما يقيه الله تعالى في خلقه من ايجاد او اعدام او تغيير والقدر ما قدره الله تعالى في الازل هذا هو الفرق بينهما انتبه سيكون القدر سابقا او لاحقا. شف. القضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من ايجاد او اعدام او تغيير. والقدر ما قدره الله تعالى في الازل. ايهما السابق؟ القدر هو السابق. والقضاء لاحق. هذا اذا قيل القضاء والقدر فهذا الفرق بينهما أما عند الإطلاق عند الانفراد فكل واحد منهما بمعنى الاخر نعم اكتب بارك الله فيك وهذا بعطه الأخ نعم من نعم لكن الله عن بعض إنهما ذرّان من السبّاقين أو ملاذ أقام إنما تسبّت من الله تعالى الشيخ وحال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "القلب جهنم والأيدي ولا أحد يعلم من الغضب" وحاله صلى الله عليه وسلم الصبر أن يموت أنه قال: "لا نعلم أرضهم وبلادهم إلّا شعبنا". نعم. الواقع إن التبسم عند المصائب لا يدل على كمال المرتبة بل يدل على نقص المرتبة وأن الإنسان أراد أن يطرد ما في قلبه من الحزن بهذا التبسم لكن إذا كان, ما إذا كان الحزن لم يرجع القلب من الأصل فذلك أكمل, فذلك أكمل وعلى هذا فإن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة وحزن لها، ولكنه بالنظر لقضاء الله وقدره هي عنده سواء مع عدمها، فإن هذا هو الرضا. لكن كون الإنسان يصاب بالمصيبة ابن ميت ونارجاه في المقبرة يضحك أو يتبسم هذا غير مناسب، لا وهذا يدل على أن قلبه لم يتحمل وأراد أن يطرد هذا بهذا، فنقصت. حاله عن حال من كان قلبه متحملا بدون أن يوجد شيء يطرد هذا شيء ظاهر يطرد هذا الشيء وإلا فقد صرح ابن القيم رحمه الله في الفوائد وكذلك الشيخ الاسلام رحمه الله صرح بأن الرضا أكمل وأن الصبر واجب بالاتفاق وأن الرضا مختلف فيه وجمهور العلماء على انه مستحب نعم ماذا تقول المصائب التي تحدث لا إراديا ما ماذا تقول بالمصائب التي تحدث لا إراديا مثل قتل خطأ طواله قتل ويعاقب عليه الإنسان أي ايه نعم قتل خطأ لا شك أنه عظيم وأنه يقع بدون قصد من الإنسان فرجل أراد أن يرمى صيدا فأصاب إنسانا فهذا قتل خطا لكن لعظم النفوس صار هذا الخطا فيه شيء من الاثم يمحى بالكفار كما قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحيه رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحيه رقبه مؤمنه وإن كان من قوم بينكم وبينهم نتاق فجئتهم السلامة للأهل وتحرير رقبة المؤمنة فمن لم يجد فالسلامه شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيبا وصار هذا الحكم في قتل النفس لأن قتل النفس عمر عظيم فصار الإنسان لا بد أن يكفر لكن أحب أن ننبه الأخ السائل وغيره لانه ينبغي للسائل ان يلتزم الادب في توجيه السؤال الى المسؤول فمثلا كلمه ما تقول فيها سوء بلا شك والصواب ان يقال ماذا نقول او ماذا يقال لان كلمه ماذا تقول اذا وجهت لانسان مدرسك مثلا او معلم قلنا افرض انك في الفصل والمعلم يعلمك فتقول ماذا تقول كانك تناظره لكن لو قال ماذا يقال او ماذا نقول يكون هذا احسن في الادب ومعلوم ان الاداب ينبغي ولا سيما لطلابه ان يستكه الانسان وان يقدر المعلم ويحترمه انا لا يهمني لي لشخصي الحمد لله انا عارف نفسي وسواء قال ما تقول او ماذا ترد على كذا سيكون شرها جواب لكن أنه حبارة حب الله فيكم أن, أن تجعل للمعلم منزلة تليق به أنت الآن عنده أو بين يدي المعلم تستطعمه وتستلم تستلم الصواب منه هل يليق مثل بواحد فقيد جايش هذا يقول يا فقيد عطم ليش ما تعطيه ما يليق فمثل هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يكون على جانب من الأدب بالنسبة للمعلم، وأنصح الأخ السائل ومن يحب أن يطلع أن يطالع كتاب آداب العالم والمتعلم لابن جماعة انه كتاب مفيد لطالب العلم ومفيد ايضا للمعلم جميعا لهما جميعا نعم الآن سؤالا نعم ماذا نقول ندعوه إلى دوّر وقوله إلى الله ويقول إن الله لم نعم. نقول الذي يقول ان بلداية بلداية. وينكر الله وينكر, وينكر؟ طيب ال القول لهما بسيط أما الأول فهو يقول إن الله لم يكتب لي هدايا بكل بساطه نقول اطلعت الغيب انا اتخذت عند الله عهدا هل انت اطلعت الغيب على ان الله لم يقصدك الهدايه ان قال نعم وش نقول له نقول كفر الداعم الغيب ان قال لا نقول حسن وغتب إذا كنت لم تطلع أن الله, كت... أن الله لم يكتبه في الهداية فاهتدي ما منعك الهدايه بل دعاك إلى الهدايه ورغبك فيها وحذرك من الضلاله ونهاك عنها ولم يشاء الله عز وجل أن يدع عباده على ضلاله أبدا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم توب إلى الله والله عز وجل أشد فرحا بتوبتك من رجل اضل راحلته وعليها طعامه وشرابه وايس منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطام الناقه فرحا ولا ها فرحا هل يمكن أن تشعروا بهذا الفرح الآن ما يمكن نشعره لأن ما أصبنا بهذا الشيء لكن المصاب به يجد أنه فرح فرحا لا نظير له لأنه فرح بحياة بعد بعد موت ونائم متجع انتظر الموت فاذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة أخذه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك شفر خطأ أنت عبدي وأن ربك ماذا يريد ان يقول أنت ربي وانا عبدك لكن لشدة الفرح ذهب وأطلق هذه الكلمة فنقول ثبت الله والله تعالى أمرك بالاهتداء وبيّن لك طريق الحق هذا الجواب عن الفقر الأولى الفقراء الثاني الحاصل ويمكر هداية الله ويمكر هداية طيب كذلك الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء كذا نقول إذا كان الله يهدي من يشاء فهذه حجة عليك اهتدي حتى تكون ممن شاء الله هدايته والحقيقة يا إخواني أن هذا الجواب من العاصي هو, هو لدفع الحجة بالنسبة لنا لكن هل ينفعه ذلك عند الله؟ لا لأن الله يقول سيقول لذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسا قل هل عندكم من علما فتخرجوه لنا؟ انت تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا, لا تفرقون نعم يقول يش... السائل من صور الذي يجبه في هل أن يلنا هذا وليه أخر فإن كان الإنسان المرمي ان يصاحب هذا الرضا ايش صحيح. نعم فان كان الانسان يصلي ويحارب افقاره ويغفيها قالها ولكن يتمنى انها لن تطلب لانه غار منها لكن لا يحبها فهل يجب ان يصاحب الرضا رب ام الرضا <تصفيق> نعم يجب على الانسان ان يرضى بالشريعه وان يقبلها ومن تمام ايمانه بها بلا شك ان تكون محبوبه اليه وان يحمد الله عز وجل على على مشروعيه هذا العمل لانه لولا مشروعيته لكان بدعه ارايت الان لو لم يشرع الله عز وجل لنا ركعتين عند دخول المسجد ثم صرنا كلما دخلنا المسجد نصلي ركعتين فماذا تكون هاتان ركعتان؟ تكون بدعه لا نثاب عليهما بل نأتم عليهما فالإنسان ينبغي له بل يجب عليه الرضا بالشرع ومن تمام الرضا بالشرع أن يحمد الله سبحانه وتعالى على مشروعيته نحن الآن قلنا نتألم من الصيام لكننا راضون بهذا الشرع بل إننا نشكر الله تعالى على شرعه لأننا نعلم أن كل ما يصيبنا من غمأ ونصب فهو أجر لنا كما قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطعون موتى يغلق كفار ولا ينالون معدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع المحسنين ومرتبة الإنسان الذي يتمنى أن هذا لم يشرع ولكن لما شرع صار قابلا له فألا مرتبته نازلة جدا بالنسبة لمن يحمد الله تعالى على مشروعيه هذا الشيء ويرى أن ذلك من نعمة الله عز وجل نعم نعم نعم القضاء من الأسباب التي يحصل بها نعم الدعاء الدعاء من الاسباب التي يحصل بها المدعو وهو في الواقع يرد القضاء ولا يرده يعني له جهتان فمثل هذا المريض قد يدعو الله تعالى بالشفاء فيشفى فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضا لكن بالدعاء شفي الدعاء شفي إلا أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن هذا المرض يشفى منه المريض في إيش في الدعاء فهذا هو المكتوب هذا هو المكتوب فصار الدعاء يرد القضاء أو يرد القدر ظاهريا حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي المرض ولكنه في الحقيقة لا يرد الدعاء لأن الأصل أن الدعاء مكتوب وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء هذا هو قدر الاصلي الذي كجب في الأزل. وهكذا كل شيء مقرون بسبب فإن هذا السبب قد جعله الله تعالى سببا يحصل به الشيء وقد كتب ذلك في الازل من قبل أن يحدث نعم لا نعم هذه ومشها للأخ نقول السلام نعم نعم نعم لأن حقيقة وجيها الكلام هذا كيف كانوا لك شيء من هذا اللي يريد؟ نعم؟ أقولك سألين أمي متزوجة ولقد ظاهرها زوجة ولكن أمي متزوجة ولقد منها منها ولكن ذلك وبعدما قرضت في المحيط بقوة شهرين وكانت هذه الزوجه وكانت هذه مسكين ولكن بعد ما تمام. بعد إيش؟ <تصفيق> بعد ما تمنع بعد ما نعم تعوز الزوجه على زوجها انه ظهر منها غير مقبوله لاننا لو قبلنا دعواها لقبلناها بدون بينه ولو قبلنا دعوة الزوجه بان زوجها ظهر منها لكانت كل امرأة لا تريد زوجها أن يقربها تدعي أنه ظاهر منها ليمتنع منها قبل الكفار ولكن إذا علمت هي علم اليقين أنه ظاهر فإنها تمتنع منه بقدر الإمكان تمتنع منه بقدر الإمكان حتى يفعل ما أمره الله به ما كفار نعم يقول النساء من على عدد من ثلاث هذه الاشياء التي تخرج من فرج المراه غير شهوه لا توجب الغسل ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاستهم فقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تطهر منها طهرتها من النجاسة وقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة طاهرة ولكنها تنقذ الوضوء إذا خرجت أما ما يخرج من مخرج البول فإنها فإنه يكون نجسا لان له حكم البول والله سبحانه وتعالى قد جعل في المرأة مسلكين مسلك يخرج منه البول ومسلك يخرج منه الولد. فالإفرازات التي تخرج من المسلك الثاني الذي يخرج منه ولد إنما هي إفرازات طبيعية سوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمة، وأما الذي يخرج مما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب ويكون نجسا والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من كون الناقض نجسا لا يلزم من كون لا يلزم من الناقض أن يكون نجسا فها هي زيح. تخرج من الإنسان وهي طاهرة ولا نجسة الريح التي تخرج من جبر الإنسان طاهرة ولا نجسة طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء قولنا إنها طاهرة لا تستغرب الأمر فيها لو كان الإنسان عليه سراويل رطبة وخرجت منه ريح فإن الريحه ماسة هذه السراويل وهي رطبه إذا قلنا لو قلنا بأنها نجسة لتنجست السراويل بها لأنه, لأنه لاقاها نجاسة وهي رطبه فتعلق بها وإذا قلنا إنها طاهرة وهو الصحيح فإن هذه السراويل لا تنجس بخروج الريح الدليل ان الشارع لم يجب منها استنجاءا نعم ان الله يتخذ هو الى قال السعد المسلم اولادي الدليل العموم الدليل العموم ولا ورا رايت احد قال بانه لا ينقض الا ابن حزم ولكنه لم يذكر ان احد سبقه بذلك ف يفتي بانه يلزمها الوضوء. لا رسول ما خرج من سبيلين هذا قال ارفقها نعم